وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما مِنْ أهلها إن يريد إصلاحا يوسف الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله لا حزي يوكف الله زي الهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا